أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعملون وما من غائبة في السماء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 يَسْمَعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِلَى وَلَّى مُدَبِّرِينَ وَمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْعُيُونُ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مسلمون وَإِذَا الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ويوم نحشر من كل أمم فوج من من يكذب بآياتنا فوج من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى لماذا كنتم تعملون ام ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يرون مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَتَزَعْزَعْنَ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي إلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتِيهِ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مر كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوه في النار هل تجزون